أشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتم مما تدعونا إليه وفي ك حجاب فاعمل إننا عب. يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذاك رب العالمين وجعل فيها رواس من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها, فقال لها أوكرها قالتها أتينا الطائعين فقضى الناس سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها.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 إذ جاءته الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله استكبروا في الأرض بغير الحق قالوا أقالوا من أجده من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 ويستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعدامنا إذا ما جاءوها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا قال الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم ولا أبصركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرة ولكن ظنتم أن الله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 من المعتبين أقيضنا لهم قرآن فزينوا لهم ما بين أيديهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في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 تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا, وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون الشمس ولا للقمر وسجدون لله الذي خلقهن وسجدون لله الذي خلقهن إن كنتم عبادون، فإن استكبروا فالذين عند ربكم يسبحون له بالليل والنهار، وهم لا يسأمون، ومن آياته. ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيى لمحي الموتى إنه على كل شيء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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولا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 قالوا آذناك ما من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان شر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد غراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعوا فسنا فلننبئ أن الذين كفروا بما عمرو ولنذق أنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر فذود عارٍ عريض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 أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شيد ألا إنهم في ميرتم من لقاء